mm -hmm. Embaa binas, min don ikin sak, ma sak ba bara, tiba o makka. Fi jojoda, inti behi Mä säk bäbä Rab Tibaumakka Fy jooda jooda Ente behi shak Mä yon bäbä Dut Raje säkka Arifaj ydäk Wukidmik Lbäb ymfäk Mä khab minä الخلق لو مره فتح بابها لا يوم من قد وجهك تصك لا من كررت الطلب صواباتك خطر انت تقول الخادم القمدك حتى من الحاحك ورجواك تفتك وتقول بعلى الصوت يا ناسفك والرب با بدون رجيم لك يغضب على اللي ما دعاه يضك لا من همك في خف خفجك دعواتك نكتفك تفكه الله كل الكون يا خالقالك وانت اللي دي تقدر بلحظة تدكه هيئ لنا من جود جودك وبارك واجعل لنا في وجهة الخير سكه لمن باب الناس من دون Mä säk bäbä, rott, tippa, mäkkä Fy jood Mä